كلا بل تكذب بالدين وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبر لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ما ادراك ما يوم الدين ما لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله